وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهُ وَسُقِيَاهَا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف قباها